قال فإن قال انا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري لا يفهم عن الشرك ويقول أنا غير مشرك ما يصير إذا نفى الإنسان عن نفسه الشرك لابد أن يعرف ما هو الشرك عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ويقول حديث رضي الله عنه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني فلا بد ان ينظر في مثل هذا الذي يقول هذا ليس الشرك يقول هل تعرف الشرك نعم فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام اتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وان قال انهم يقصدون خشبه او حجرا او بنيه على قبر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون انه يقربنا الى الله زلفا ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب ليس فقط اللي هو عبادة الأصنام لا أبواب الشرك كثيرة جدا منها دعاء غير الله تبارك وتعالى الذبح لغير الله تبارك النذر لغير الله تبارك وتعالى الاستعانة الاستعادة الاستغاثه كل هذا من الشرك ولكن هذا لجهله لا يعرف هذه الأبواب من الشرك فيعرفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فاستره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فاسرها لي وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فاسرها لي والان يقرر ما الآن يؤكده نعم قال فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يف أنه الذي يفعلون في هذا الزمن بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويص ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الأئلة تئلاه واحدا إن هذا لشيء عجاب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فان قال انهم لم يكفوا بدعاء الملائكه والانبياء وانما كفوا لما قالوا الملائكه بنات الله ونحن لم نقل ان عبد القادر ولا غيره ابن الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نضيع له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السوعة ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السوع وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفع مستقلا وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن ففرق بين الكفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفوا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كثوا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأوبات يذكرون في باب حكم الموتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وإن اشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح نعم هنا المؤلف يريد أن يرد على هؤلاء المدعين أن فعلهم مشروع وهو كفر في حقيقته بين لهم أن الكفر ليس مقصورا على فعل معين أو قول معين وتذكرون لما تكلمنا عن نواقض الإسلام ذكرنا أن الكفر يكون تحت أربعة أبواب إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالاعتقاد وإما, وإما أن يكون بالشك وتحت كل قسم من هذه الأقسام أنواع كثيرة وأمثلة عديدة فالشيخ محمد عبداللهاب يقول له ليس هذا فقط الكفر أنه يدعى غير الله أو يدعى أنه ابن الله أو غير ذلك من الأمور حتى هذا كفر وهذا له بابه وهذا لا باب, باب وكلا الأمرين أو كلا الكفرين يذكران في حكم المرتد عند أهل العلم نعم قال رحمه الله تعالى وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين نعم هناك من يتهم الشيخ محمد عبداللهاب رحمه الله تبارك وتعالى أنه ينكر كرامات الأولياء وهنا كلامه صريح جدا في هذه المثلة أنه لا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال وهذا و وذلك أن هذا الأمر وهو وجود أولياء لله تبارك وتعالى بنص القرآن والسنة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وغير ذلك في النصوص كثير فهو لا ينكر ولكن ينكر من ما يدعونه في هؤلاء سواء كانوا من الفساق يدعون أنهم أولياء أو ما من يعبد أولئك الأولياء من دون الله تبارك وتعالى نعم